بِسمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحيم سُورَةٌ أَ زَلناهَا وَفَرَضْناهَا وَأَنْ زَلنَافِيهَا آيَاتِ بَييناتَِّ عَكُمْ الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئه جلده ولا تاخذكم بهما رافه ولا تاخذكم بهما раفه في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما وَالْيَشْحَدَ عَذاَابَهُ مَا ط إثَةُ مِنَ المُؤْمِنين الزَّانِي لاَا يَنكِح إلَّا زانَةً أَوْ مُشِركَةَ وَالزَّانَةُ لا يَنكِحهَا إِللاا زَانٍ أَوْ مشرِك وَحُردِ مَ ذَلِكَ على المُؤمِنين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 مَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ لَوْلَا إِذ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ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 وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَلَا يَتَنَاهَى أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْيَعْفُو وَيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ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 كَمُبَرَّأُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى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 إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبذين زينتهن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 وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ان يكونوا فقرا يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم واللي يستعف في الذين لا يجدون نکاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين ما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم مما لله الذي اتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياه الدنيا.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 الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية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 رِرجالُ الل تُههِمْ تِجَورَةُ وَل بَيْعونَ ذِكرِ اللهَّهِ وَإِقام الصَّلَاتِ وَإتَ إزَّكَاتِ يَخافُونَ يَوْمَاء يخافُونَ يَوْم تَتَقََّبُ فيِيهِ القُلُوب والأبصار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 يَحْسَابهُ الظَّمآنُ مَا أَن حتىََّ إذ جَاء أَهُلَْ يَجدهُ شَيْئ وَجدَدَ اللهَّه عدَهُ فَوفَّاه الْ والله الحِسابَ واللهَّهُ أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرِ اللُّجِّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٍ مِن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكُنْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ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 جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالابصار يقلب إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطره ومنهم من يمشي على رجلين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 لَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَقولُ نَ آممََّ بِاللَّهِ وَبَِّسُولِ وَأَقَعْنَثُم مَا تَوَلَّا فَرقُم مِنْهُم م من بَعْدِ ذلكَلِك وَمَا أُلائِكَ بِالْمُؤْمِنِي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 اَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ اَمْ رِتَابٌ اَمْ يَخَافُونَ اَن يَخِيفَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُه ۚ بَلِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا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 ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون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 بَعْدَ خَوْفِهِمْ أَمْنًا وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ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 بَوَافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بعض. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِذَا بَلَغَ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ مِنْ قَبْلِهِمْ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 تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ عَلِمَ مَا تَنظُرُونَ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا والله بكل شيء عليم